من السماء ماء فسالت أودية, فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في جميعا لو لهم في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما جهنم وبسالمهاد أفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِرَبْبِكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُنُو الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ الله ولا والذين يصرون ما أمر الله به أي يوصل أي ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا سَنَتِي سَيئا أولئك لهم عقبا الدار جنات عدن يدخنونها ومن صلح من وجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم والملائكة, يدخلون عليهم والملائكة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 ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياه الدنيا وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لاولا انزل عليه ايه من ربه قل ان وَيَهْدِي إلَيْهِ مَن أَنَا بَالَهُ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَنَا بِذِكْرِ اللَّهِ تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خالت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذين أوحينا, لتتلو الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي حق من ذكر وأحق من عبر وأراف من ملك وأنصر من ابتغي أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك لن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بإذنك أقرب شهيد وأدنى حفيد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 والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله, وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بنور وجهك الذي ملأ اركان عرشك أن تجعلنا جميعا في هذه الليلة من المقبولين اللهم اجعلنا جميعا في هذه الليلة من المقبولين وان تنجينا من النار يا رب العالمين إلهنا نسألك الجنة, نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم هون علينا طول المقام بين يديك اجعلنا ممن ياخذ كتابه بيمينه ولا تجعلنا ممن ياخذ كتابه بشماله فيلقى على وجهه في النار الهنا ويا رجاءنا إذا قطعت الأسباب وحين بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحماتك فلا تردنا اللهم عن جنا لا تردنا اللهم عن جنابك فإن ضرتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك إلهنا رفعنا إليك كفنا بالذنوب مملوئة خيرك علينا نازل غيرك علينا نازل وشرنا اليك صاعد تتودد الينا بالنعم تتودد إلينا بالنعم ونتبخض اليك بالمعاصي يا حليما على من عصاه يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه يا مجيب دعوه المضطرين يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ذنوباً علمتها ولم يعلمها الناس اغفر اللهم ذنوباً علمتها ولم يعلمها الناس اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ربنا واغفر للنساء المسلمات اللهم واجعلهن هاديات مهديات للصحابيات مقتديات وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات اللهم يا ربنا ويا سيدنا لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وعتقت رقابنا وغفرت لنا زللنا وإجرامنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجمع لهم بين الاجر والعافيه اللهم واجمع لهم بين الاجر والعافيه واجعل مرضهم تكفيرا لسيئاتهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم احياء العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداد الدين، منصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم آمنا في الأوطان والدور ووفق العمة وولاة الأمور اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين إلهنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان